أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس يا أيها الناس اتقوا ربكم اتقوا ربكم واخشوا يوما، واخشوا يوما لا يجزي والد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 lidhi shay'an inna wa'dallahi haqqan inna wa'dallahi al-ghurur